لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو لا حِـيـن بـيـنَ النّاسِ أَوْ رَأْفُك أَمْ حَائِن بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أجرا عظيما ومن يفعل ذلك الفضاء مرضات الله فتوفد فيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تابع وَلَا يَشْقِي فِي عُسْلِهِمْ تَعْمَى مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَدَا وَيَتابع وَيَسْتَجِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي مَا تَوَلَّى وَنَصَلَهُ جهنم ويتبع كذبا اولي الوجه المك민ين الوثي ما تولوا وذل له جهنم وساء المصير لا يغفر ان يشرك به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 بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَارِداً لَعَنَهُ اللَّهُ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ولا اضللنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن ولا اضللنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن فليبتكن لهم فلا يغير خلق الله فليمتك كل ما اذان الامعان ولا امر لهم فلغير خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خطا خسارا فينا يعدهم ويمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْعُزَّا <تصفيق> أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَى الْجَمَنُ وَلَا يجدون عنها محيصا